ثم <تصفيق>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 فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألاب يأتكم نذير قالوا بلا قد جاء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 فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّ قَوْلَكُمْ أَمْ أُجَهِّرُ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بَلْدَةً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ آمِنْتُمْ أَمْ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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أ ولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض؟ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن من هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقاً بلجوف عتو ونفور، أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّا يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ نُسْتَقِيمٍ؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةِ قَلِيلًا مَّا تشكون